الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن انتهينا المفروض أن بناء أن نبدأ بتلخيص كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه في الموضوع بعدما عرفنا بدقة كلمات الشيخ الخنساري والشيخ الآملي ونختار من بين كتب المقررين التي ينقل فيها كلام السيد الخوي التنقيح وموجود أدنى أيضا المحاضرات لسيد علي الشهروسي وأيضا مصباح الفقهاء للتوسيدي رحمة الله عليهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله ولكن بما أن التنقيح فعلا أكثر تداولا يعني عادة كلكم لا بد تملكوها أو إذا واحد من يملك بسهولة يقدر موجود السود ومجدر يفسير ولهذا أفضل أن نمشي وفق التنقيح خلاقة كلام السيد الخوي رحمة الله عليه هو يفسر عبارة الأصل العبارة الواردة في كلام الشهيد واللي نقلها الشيخ الأنصاري الأصل في ذلك اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه أو بين الاستثناء والمستثنى منه على اختلاف النسخ يختارها التفسير هو عالة يذكرون تفسيرين ويختارها التفسير وهو أنه الأصل في ذلك الأصل في هذا القاعدة يعني قاعدة شرف الموالات اعتبار الاتصال بين المشتكمن والمستتمل او الاستثناء والمستثمن هذا بسبب ان شرط الاتصال اوضح في من بين كل الموارد اللي يذكروه هذا الشاب هذا الشرط في الاستثناء والمستثنى والمستدل او والمستثنى, والمستثنى او المستثنى والمستثنى من اي شيء تعبرون اوضح بسبب انه هو هكذا يقول السيد الخوي رحمه الله يقول الاستثناء في الحقيقة يخرج الصدق الى الكذب ويخرج الكذب الى الصدق ويخرج ال... كفر إلى الإيمان ويخرج الإيمان إلى الكفر هكذا يعبر ويذكر هالأمثلة يقول ما جاءني أحدون هذا كلام كذب حينما يكون جاءني زيدون مع ذلك ما جاءني أحدون هذا كذب لكن بس بال إلا زيدا يصبح صدق لا فانع للعالم طبعا هذا أنا لا أقرأ عباره لا تحكم عليه بالكفر لا فانع للعالم يكون كفرا فإذا غم إليه قوله إلا الله إن غلب إسلاما زيد عالم ورع تقيون هذا مدح إذا ضم إليه قوله إلا أنه لا عقل له عالم ورع تقيون إلا أنه لا عقل له من غلب دمًا لا إله ولا صانع للعالم لو قال يقول أكثر من هذا لو قال لا إله ولا صانع للعالم أمرا بعد عشر ايام اجي قال الا الله فهذا ما حد يقبل منه يقولون انت كفرت وهذا الا الله مالتك الان هذا يعني تريد ان تعيد الاقرار بالاسلام بعد ما كفرت يعني انت مرتد وكنا نشوفه مرتد هذا من القسم اللي يقبل تقبل توبته او ما تقبل توبته لم يعمل معاملة في الإسلام ثم جاء بعد يوم قال إلا الله لم يعمل معاملة في الإسلام بل يحكم عليه بالكفر وإذا أقر بأنه مديون لذيت بعشرة دراهم ثم جاء ذهر وجاء بعد مدة قال إلا درهما لا يسمع منه بل تؤخذ منه العشباء حسب ما يقتضيه إقراره إذن هذا من أوضح الوظائف أنه لا بد من المواد بين قل بين المستثنى والمستثنى منه أو قل بين الاستثناء والمستثنى منه يقول السيد الخوي رحمه الله أما الفروع التي ذكرها الشهيد في القواعد. ففرعها على بحثنا من مسألة الموالات فهذه غير واضحة او على الاقل عدد منها غير واضحة لا الفروع واضحة او على الاقل ارتباطها بالمقام غير واضحة ان يكون بالأخاذ الموالات ما يذكر بعض ذيك الفروع به هما المناقشه في اصل ذاك الفار هذا ما يذكر الس... السيد القوي رحمه الله يقتصر على انه هذا الفروع ارتباطها بالموالات غير واضحه مثلا يقول مساله وجوب التوبه على المرتد هذا احد الفروع كان ذكره بعنوان الموالاه يقول اذا ارتاد فورا كن يتوب حفاظا على الموالاه يقول سيد الخوي ان كونها واجبه عليه فورا لا ربط له بمسألة الاتصال يعني الموالاه يقفز بل هو نظير وجوب ازاله النجاسه عن المسجد فورا قم باعتبار انه في كل لحظه يجب علينا ان يكون مسلما لا سمح الله لا سمح الله حينما يرتاد خبعد ذلك فورا يجب ان يسلم لانه في كل لحظه يجب ان وحتى المرتد الذي بعدين يقتل هم يجب عليه ان يسلم أو وان كان يقتل حده القتل فهو نظير وجوب ازاله النجاسه عن المسجد فورا المسجد اذا تنجس يجب علي فورا ان اطهر هذا هل للموالات مثلا يعني حتى تكون موالات بين نجاسة المسجد وبهاره المسجد هم ما كيد هذا مثل ذلك وطاب عندي دليلي وكذلك يذكر مسألة الجمعة ووجوب الاهتمام قبل ركوع الامام يقول هذا ما له علاقه بالموالات انما هذا يتبع دليله اكو دليل أنه يجب الاهتمام قبل ركوع الامام خو وكذلك مساله ماليه ولا لا ابطلعها بالمقام ثم ينتقل لسه هذه مجرد مناقشات في الامثله ينتقل رحمه الله الى مناقشه اصل ادله الاشتراك ما هو الدليل على اشتراط الموالات بين الإجابة والقبول فأولا يناقش الفكرة الموروثة عن الشيخ النائمي وهي مسألة أنه اللبس والخلق فكرة اللبس والخلق، ويذكرها السلفي، ويذكرها باللغة الواردة في منية الطالب للشيخ مسندي لا بلغة الشيخ الأموي يرويها بنفس اللغة ما أدري قد يكون كأيضاً. راسل اخي هو بنفسه حضر بحث السيد الشيخ الناعيني وهو الذي هو ينقل عن الشيخ الناعيني مو ينقل عن منية الطالب او عن كتاب العاملي فقد يكون هذا تأييدا لنقل الشيخ الشيخ طالب عفوا لنقل الشيخ موسى النجفي يعني نقت تأييدا لكتاب منيه الطالب القديمه ويناقش يذكر ما كنا يعني انقل لكم يناقش ببعض النقاشات التي نحن ذكرناها قبلا ذكرنا مجموعة النقاشات اللي ينبغي ان تذكر هو يناقش ببعض تلك النقاشات ولا داعي لتكرارها بعد ذلك يأتي الى البيان الاخر او الدليل الاخر لشرط الموالات غير ما هو موروثا عن الشيخ بنائيني وهو مسألة ان هذا اللي وارد في المكاسب مسألة ان العقد شيء واحد موحد ومؤلف من جزئين الاجابه والقبول إذن يجب ان يكون توالي بينهما ككل شيء موحد من هذا القبيل يذكر هذا ويناق... بل. ويناقش بلي ويناقش هذه الفكره ب بي... بالنقاش الوارد في كلام الشيخ الانصاري نفسه حيث مضى حينما كنا ننقل كلام الشيخ الانصاري قلنا ان الشيخ الانصاري ذكر هذا نقلا طبعا نغلا عن عن الشهيد ثم مناقشه قال ان هذا خب لو كان دليلنا من في أوفو بالعقود خبيا يرد هذا الكلام أنه العقد شيء لم لا لابد من من التوالي بين أجزاءه ولا بد من الموالات بين أجزاءه لكن احنا إحنا عدناهم احل الله البيع عدنا تجارا عن تراضين إن لم يصدق عليه العقد فليصدق عليه البيع ان لم يصدق عليه العقد فليصدق عليه التجاره هذا اللي نقلناه عن ال... النقاش الوارث في كتاب المكاسب هو يذكر السيل الخوي كان اخاش هنا نحن مضغه فيما احسن من نقلنا سلاما الشيخ انصاري ونقلنا هذا النقاش قلنا انه لقائل ان يقول البيع هو قسم من اقسام العقد والتجارة قسم من اقسام العقد وليس, وليس مستقلين انما ما فعدانا مستقان للعقد هذا النقاش اخنا هناك يقول ذكرنا على كل حالة هو يذكر ذاك النقاش وكأنما يفترض ان البيع له عنوانان عقد هم يخلف عقده لكن من ناحية عقد ومن ناحية بيع فمن ناحية العقد إذا قررنا إلى حفظ الموالات حتى يصدق أنه عقد خب يبقى عنوان البيع معين عنوان أفرض لا يصدق ذاك خب هذا يصدق كافي كأن ما فديت يقول أسير الخوي يا الله والمهم يعني النقطه الحساسه في كلام السيد الخوي رحمه الله وهي جوهر المطلب أصلي هذا يقول انه كلمه العقد اصلا ليست اسما لبعتو وقبلتو كلمة العقد مو اسم لهذا وانما اسم للالتزامات القلبية التي يفصح عنها العبائر وتكشف عنها العبائر عبائر بعتو وقبلتو تلك الالتزامات فان العقدة عباره عن ربط التزام بالتزام هذا العقد هم عباره عن ربط لفظ باللفظ انما الالفاظ حاكي فالعقد عباره عن ربط التزام بالتزام خب الان أنتوا تقولون لا بد من شرط الموالاه شرط الموالات بين ماذا وماذا بين بعت قبلته اصلا هذا ليس عقد فتقولون العقد عملية واحدة و من جزئين اذا يجب ان يتبال الجزئان كتب كاجزاء كل شيء موحد اجزاء كل شيء موحد مرتبط بعضها ببعض لا بد من حفظ الموالات حتى ينحفظ ذاك التوحيد هذا عشان بعتبره قبلت ليس عكس انما حاكي عن ما ان قلتم ان الموالات مشترطة بين التزام والتزام واللذان امران قلبيان فهناك المشترط هو لل للموالاه الالتزامان يجب ان يتقارنا يعني الالتزام الاول يجب ان يبقى ولا يسلب وذلك الذي الالتزام لا يسلب الا ان يوجد التزام الالتما... الثاني ف وهذا غير شرط موالاة، هاي مو, مو موالاة، يعني ال... اذا جاء الالتزام الثاني بعد انتهاء الالتزام الاول بعد ما سحبه الموجب، سحب الالتزام قال بطل إسماري، ثم جاء الالتزام الثاني، خب عقد ماسر، ربط ماسر، العقد عبارة عن, ش... عن الشد سد الشد هذا يحتاج إلى ثقار وهذا غير الموالات هذه شيء آخر فكر أخرى يعني أفرض أنني قلت بعت يعني أبديت إن شاء البيع وما سحبت ظال سنة زمان إجدت قال قبلته أصلي الموالات ما موجودة لكن شد التزام بالالتزام موجودة متى ما صار شد التزام بالالتزام صار عقد صار بيع صار تجارة كل ما تقول فاذا فرضنا هكذا هو يعبر فرضنا ان البائع ابرز اعتباره والتزامه بقوله بعته وكان المشتري غافلا او نائما فبعدما استيقظ بعد عشر ساعات استيقظ قال قبلت فقد شد التزامه بالتزام البائع المبرز بقوله بعتب وهذا مما لا اشكال في صحته نعم يشترط ان يكون في ذلك يشترط في ذلك ان يكون البائع باقيا على التزامه الى زمان التزام المشتري وهذا غير مساله الموالات فهو يكون فاصل بين الاجابه قبل سنه او سنتين لكن الالتزام يجب ان يكون باقيا للحين ليس مو مو لقرب حتى يسمى موارد لحين جاءت الالتزام الثاني ليس لقرب زمان الالتزام الثاني حتى يسمى موارد لكن جاي جاءت الالتزام الثاني كي يرتبط العقد افضل عباره عن شد التزام بالالتزام هذا إذن فالموالات غير معتبرة بين الايجاب والقبول ويدل على ذلك السيرة المستمرة بين العرف طبعاً ما أفتكر أن المقصور رحمه الله السيرة المستمرة يعني يقول أنها السيرة المستمرة إلى زمان الإمام فهو تكون حجة باعتبار انه الامام مارا دعموها مقصودة وانما مقصودة ان هذا السيره تشبح لنا حقيقة العقد وهذه هذه حقيقة المعاملات وعند ذلك حقيقة المعاملات اصلا مو لي نقدر نقدر ان نسرط بها الموالغ الا ان يجد دليل تعبدي يقول الإجابة القبول يجب أن يتولى يأخذ لك شيء آخر وإلا من بطن العبد ما نقدر نطلعش شيء دليل أصلاً ظاهر مقصود هذا يقول مضافا إلى ما إلى سيرة المستمرة بين العرف في بعض موارد المقاطعات على الأقل في بعض موارد المقاطعات مستمرة. فانه لا إشكال في صحة الهبه هو يذكر عدة أمثلة لتوضح أنه السير المستمر بين العرفية عدم الاهتمام بالموالات وأنه لا يرون العقد متقوما بالموالات واحدة منها المثال الأول يقول لا إشكال في صحة الهبه فيما إذا أهدى أحد كتابا إلى آخر وهو في مسافة بعيدة فوصل الكتاب إلى المهدى إليه كتاب من طهران أهدى لي بعد عشر ايام يلا وصل إلى بو يرى هذا عقد صحيح من قل عقد صحيح إذن لأن السيرة مستمرة إلى زمان الامام وعليه فممضى من قبل الإمام مو هذا المقصود إنما المقصود أنه هذا حقيقة العقد حقيقة العقد هذا المثال قبل أن نشير إلى هو لسه أمثل عندي قبل أن بل يعني هو مثالين عندها في الحقيقة هو هذا المثال الأول طبعا هذا المثال في باب الهدية لأحد أن, أن ينابش على أحد تفسيرين الهدية الهدية لها تفسيران تعلمون الهدية لها تفسيران ولعل التفسيرين كلاهما صحص يعني أنا ما عندي تنافي بين التفسيرين قد يقول القائل الهدية على قسمين أصلاً قسمين هم هذا هم ذاك الهدية أحد تفسيريها عبارة عن التملك والتملك هذا أحد تفسيريها يعني المهدي يملك والمهدي عليه يتملك هذا أحد تفسيريها بناء على هذا التفسير هذا المثال الذي ذكره خشمة يقول المهدي أهدالي يعني ملكني الكتابات يعني أنشأ أنشأ بالفعل بالمعاطات ليس بالطاول أنشأ تمليكي وبعد عشر تيام إلى أن وصل الكتاب أنشأت تتملك هذا شهد أما لو أخذنا بالرأي الآخر أو على التعبيري أنا أقول بالقسم الآخر لأنه فيكون كلاهما صحيح ما كنّا في بينهم لو أخذنا بالرأي الآخر أو بالقسم الآخر وهو أن المهدي ليس يملك إنما المهدي يرفع المانع أمام تملك المهدا إليه. فإن الإنسان عادة بالقابل بالحيازه يملك عفوا عادة بالحياذة يمتلك الحياذة أحد اسباب امتلاك في نظر العصر هذا الكتاب لو كان من المباحات الأولية ما كان ملكي خب هذا اللي يريد الكتاب يحوز يملك بالحياذ لكن لان هذا الكتاب ملكي فيدي مانعه ملكيتي مانعه بقته كل ما يحوز ما له قيمه في عالمك ان اذا انا ارفع المانع انا المهدي الشيء اللي اسويه اقول لا مانع مني ان تتملكه فهو يحوزه ويمتلك بناء على هذا التفسير هذا المثال يبطل بعد لم يكن الإجابة قبولي يعني لم تكن الهدية أصلا أصلا بناء على هذا التفسير هذا المثال يبطل لا لا تجاه هذا سقوط تجاه أي شخص يعني هذاك اعراض يسمونه او غريضهم يصير واحد يعرض أو هم هم اتفاقا في الأعراض يوجد رأيان رأي يقول الاعراض يعني إخراجه عن ملكي والرأي الاخر يقول لا الاعراض ليس يعني إخراجه عن ملكي وإنما يعني أنا رفعت المانع أمامك كل الناس اللي يريد يقول هذا هذا الآب سيران هنا في الأعراض هم موجود لا فعلا كلامنا مو في الأعراض. خب هذا أنا أقول نفس المثال نقدر نتصفه يعني مو في الهدية هو ذكر الهدية أنت لا تذكر الهدية أو البيع تقول أنه من طهران باع باعني الكتاب أنشأ البجعة أنشأ البجعة مقاطعتان بنفس الإرسال بنفس الإرسال هذا كان إنشاءاً للبقى وبعد عشر تيام وصلني أنام إنشأت القبول بقبضي هو ألعف يقبل هذا هذا عقده ما يد أقول سيرة المتسلس بذمان الإمام ما هذا مقصد ألعف يقبل هذا هذا عقده رغم الفاصل الموجود بينهما يقول رحمه الله دعوى الفارق بين المعاطات والعقول اللفظية واضحة الفساد تقول هذا بالمعاطف لكن في العقول اللحظة في وكذا هذا مثاله الثاني هذا مخش مثال مثاله الثاني يقول وكذا السيرة جارية على المعاملة بالبرقيات والمكاتبات يبرق ببرقية في الأيام وموها الأيام اللي آنم لحظة تحصل البرقيات والأيام اللي كان مد من الزمن وفي أيام الشيخ الخوي إحنا نطلع عليه عادة مد من الزمن كانت البرقيات تتأخر إلى أن تصل أو المكاتبات يقول يكتب لي بعتك هذا الكتاب ويرسل لي الرسالة بالبريد يرسل لي بعد عشرة أيام بعد عشرين يوم بعد شهر يصلني مع عدم الموالات بين الإيجار وقبول فيها، وعليه أصل فكرة الموالات لا دليل عليها، أصلا يعني وربل بل شبه الموالات من أساسا لا لا دليل عليها. انا هكذا اعبر هو المطلب الصحيح يعني جوهر المطلب هو هذا وهو صحيح و لا نرى اي دليل على شرط الموالات لكن فقط انا اعبر هكذا تعبير, تعبير انا انا اقول انه شرط الموالات يكون بمقدار ان يتطابق مفاد الايجاب مع مفاد القبول يعني اذا قال بعته وانا رغم اني سمعته وكنت ملتفتا ما كنت راضبي ما قلت قبلته بعد سنه وبعد زمان مو هالامثل اللي هو يذكر انه قال بعثوا بعد لكن عن طريق الكتابه فتاخر الوصول اليه او عن طريق البرقيه تاخر الوصول اليه او انه ارسله من مكان بعيد بعد زمان afar اليه لا مو بال مو بشكل وانما انا وانت قاعدين سويه في جلسة انت قلت بعته انا ما اعتريت بك واضح انه مارده مارده ما اعتريت بك بعد سنة اقول تعال تعال قبلته وفي هيك حال ما حد يقول ان هذا البيع صح لكن هذا ليس في واقعه عندما نقول التقي عدم عدم اعتراف اي انسان عرفي بصحة هذا البيع ليس بسبب عدم الموالاه وانما في الحقيقه بسبب عدم تطابق الانجاب والقبول يعني يقينا وعاده ذاك بعد من الشاف انت ما تقرا راجع على مال يريد مال بعد يريد لشخص اخر او بعد هو هم بطل عن بيض فتطابق بين ال... تطابق اصلا بين الاجابة والقبول لن بعدين حينما اقول انا اقول قبلته يتع القبولي على غير ما وقع عليه في الحقيقة قبولي وقع على شيء اخر فقدنا التطابق فالروح المطلب وواقع المطلب انه رجعنا الى شط التطابق بين الاجابه واخرها ومع عدم التطابق لا يوجد هناك عقد حتى نبحث عن اشتراط الموالات فهذا ايضا حاله هذا الشرط بدقه حاله حال باقي الشرط اللي تركنا بحثه تذكرون تركنا بحث بحث الماضوية العربية كل أشياء كذا ما بحثناه هذا عين حاد وحليق هذا شرط مستأنف ليس شرطا جديدا فكل ما رجع في واقعه الى مسألة الموالات اي دليل على الشرط الموالات ما عندنا وكل ما لم يرجع إلى مسألة الموالات خبره ما رجع على مسألة ما صدق على شكل ما على شكل. هذه خلاصة المطلب ولدينا إذا ترغبون المطالعين لدينا حديث مفصل حول الموضوع وبمنهج آخر غير المنهج الذي بحثنا هنا مكتوب في كتابنا فق العقود المطبوع المجلد الثاني صفحة اثنين وثمانين الى طفحة اربعة وتسعين بحسب الطبعة الاولى اللي مقبوعة فعلاً والموجودة بالسود الطبعة الاولى لمجمع الفكر الاسلامي بقم هذا طبعاً منهج بحثنا هناك يختلف عن المنهج الذي اهنان طارحناه لو أن أحد أحد الأراد يستطيع أن يرجع هناك أنا أفكر أنه إذا لنرد لنبدأ طبعا مو اليوم بعد خاص ولا كافي على لكن لنبدأ إن شاء الله من غد بشروط متعاقدين وأولهما وأولها البلوغ هذا اللي رحنا نبحثه غدا ان بقينا احياء وسالمين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته